كنا كده عرضنا عن من تعريف الحديد الخشن عند الحافظ العراقي رحمه الله ولعلنا انتهينا عند كلامي الشيخ زكريا الانصاري في تعريف الحديد الخشن قال رحمه الله عبد الحافظ ابو سليمان حمدون قال ابي اسكان الميم ابن محمد ابن ابراهيم ابن الخطاب البشتي الشافعي المشهور بالخطابي نسبه الى جد ابيه بيان الخطاب نسبه الى جد ابيهِ وبما قررته في الاشتهار ثقل الاعتراض بان الخطابي لم يميز الحسن من الصحيح ولا من الضعيف قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء جل منهم يقبلوه وهو باقصان الصريح ملحق حديه وان يكن لا يلحق بعد ان عرف الحديد الخشن بدا يبين ان هذا الحديد قال الفقهاء كلهم يستعمله بمعنى انهم يقبلونه ويحتجون به واللاحب انه نسب هذا القول الى الفقهاء وان كل الفقهاء والعلماء عطفه على الفقهاء لكن هل هذا العطف عام او انه اراد به علماء الحديث فيكون عطفا خاصا والجل ظاهره انه ليس كل علماء الحديث يقبله وانما غالبهم منهم يقبله يعني يقبل الحديث الحسن وهو اي الحديث الحسن باقسام الصريح ملحق من حيث الاحتجاج بل ان من العلماء من ادرجه في الحديث الصحيح واشار الى ابن حبان والى الحاكم انهم عدوه في الصحيح ذلك لان الحديث الحسن ان كان حسنا لذاته فان المتابعه له ترقعه الى درجه الصحيح لغيره هو العقد الصحيح وين كان حسنا لغيره وتودع باقوى فيكون مقبولا يلحق بالصحيح وان كان دونه في المرتبه وهو باقسان الصحيح ملحق حديه وحديه تمييز تبين المراد بالالحاق يعني يلحق في الحجيه لانه يلحق بالصحه هذا المراد بقوله حجيه وأي كل لا يلحقوا يعني من حيث الدرجة والمرتبة لأن العلماء يميزون بين الحديث الصحيح والحديث الحسن يقول الإمام العراقي رحمه الله البيت الأول وهو قوله والفقهاء كلهم يستعملوا والعلماء الجل منهم يقبله يقول إن هذا مأخوذ من كلام الخطابي لان الخطابي عرض الحديث الحسن بانه مشتهر مخرجه وعرف رجاله وعليه اكثر الفقهاء قال البيت الاول ماخوذ ما من كلام الخطابي وقد تقدم نقله عنه الا انه قال عامه الفقهاء ولفظه عامه الفقهاء هل تساوي لفظه كلهم او انها لا تساوي لأننا إذا قلنا هذا الفعل يعمله عامة الفقهاء ويعمله الفقهاء عامة، فيكون بمعنى الكل، بمعنى أن كل الفقهاء يعمله، وأن لفظ عامة تكون مرادفة للفظ كل، إذ كل منهم ما تدل على صيغة العموم. ألا وعامة الشيء تطلق بإيجاز معظم الشيء وبإيجاز جميعي، لأن اللغويين يستخدمون كلمة عامة. تارة بمعنى الكل وتارة بمعنى الأغلب وإذا كان الحافظ العراقي فشرى كلام الخطابي في قوله عامة الفقهاء بأنه كل الفقهاء فيكون تفسيره لكلمة عام بمعنى كل ولا يكون ذمة اعتراض أما إذا كان تفسيره كلمة عام بمعنى الغالب فعندئذ يكون كلام الحافظ العراقي غير مطابق ولا دقيق لكلام الحافظ الخطابي ولذلك هنا الحافظ العراقي يبين ان استخدامه كلمه كل بدلا من كلمه عامه له وجه لان اهل اللغه يستخدمون كلمه عامه بمعنى كل وين ترى ان الافضل مشتركا بين كل وبين الغالي لكن القرائن تبين المراد قال واللهو ان الخطابي اراد الكله قال وعامه الشيء تطلق بيزاء معظم الشيء وبزاء جميعيه واللهو ان الخطابي اراد الكله ولو اراد الاكثر لما فرق بين العلماء والفقهاء لانه قال وعليه عامه الفقهاء واه عبارة الخطابي ما هي قال وعليه عامه الفقهاء قال هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء فقال عليه اكثر الفقهاء تفرق بين استعمال فقال عامه الفقهاء وقال اكثر العلماء فهل هذا التعبير مقصود او انه اراد بالعامه الاغلب فيكون هذا من باب التبين والتفسير ويكون من باب المترادفات لكن الحافظ العراقي رحمه الله فهم ان الخطاب اراد بالعامه الكل وفرق بين العلماء وبين الفقهاء حيث راى ان الفقهاء يحتجون بالحديث الحسان ولم يعرف احد يرد ذلك ولهذا قال عامه الفقهاء اما بالنسبه لاهل الحديث فمنهم من يحتاج به ومنهم من لا يحتاج ولذلك قال أكثر العلماء سيكون هذا العطف مغايرا وليس مرادفا قال ولو أراد الأكثر آلاما فرقا بين العلماء والفقهاء وقوله حجية قال نصب على التمييز أي الحشن ملحق بأقسام الصيغ في الاحتجاج. به وإن يكن دونه في الرتبة. قال ابن الصلاح الحسن يتقا فر عن الصاعية. قال ومن أهل الحديث ما لا يفدن والحسن ويجعله من درجا في أنواع الصاعية لاندرجه في أنواع ما يحتاج به. وهذا انطبق على ما ذهب إليه المتقدمون. لان المتقدمين يقسمون الحديد الى مقبول ومرذوز ايدرجون الحديد الحسن ضمن المقبول ولذلك يكون توافقا للحديد الصعيد من حيث وفره بالقبول ومن حيث احتجاج الاحتجاج به قال وهو الظاهر من كلام الحاكم في تفرزاتي هنا قوله وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته يعني هل الحاكم رحمه الله كان يورد الحديث وهو يرى ان بعض رواياته دون الصريح من حيث الضبط ويحتج به او ان الحاكم رحمه الله كان يتشاهل في التوثيق بحيث يوثق من كان خفيف الضبط فان كانت الاولى ف كلام العازب العراقي بين في هذا واضح اما اذا كانت الثانيه وهو تشاهله بالتوثيق بحيث يثيب ويحكم على الصدوق بانه بقه فعندئذ لا يقال ان صليح الحاكم يجعل الحسن كالصحيح او يلحق الحسن بالصحيح هذا ما اراد بقوله وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته قال ثم ان من شم الحسن صريحا لا ينكر انه دون الصريح المقدم المبين اولا الا هو الحديث الصحيح حيث افرغ له بابا في بدايه الكلام وإلا المبين أولا قال فهذا اذا اختلاف في العبارة دون المعنى أي اذا قلنا ان الحجر والصئ يحتج بهما وان من يرى التفريق بين الحجر والصئ انما يرى التفريق من حيث الاطلاق لا من حيث الاحتجاج بحكمه على الحديث بأنه حسن وعلى الحديث بأنه صحيح ينتهي إلى شيء واحد وهو الاحتجاج، وعليه يكون هذا الاختلاف اختلافاً لفظياً لا أثر له، إذ أن كل من الحسن والصحيح يعني مقبول محل الاحتجاج، لكن قد يرد على ذلك شيء وهو. اذا تعارض الصريح والحسن ماذا يعمل اذا قلنا انهما متشاويان فهند الاثنين لا يكون للترجيح اي محل ليس للترجيح محلا وربما يرجح بعض الناس الحسن على الصريح وهذا امر يعني غير مسلم لذلك قوله انهما يعني يتساويان في المعنى دون اللفظ وان الاختلاف يكون اختلافا لفظيا مساله فيها نظر لاننا اذا قلنا ان كلا من الصريح والحسن يحتج بهما متى اذا اتفق واما في حاله الاختلاف فمن المعلوم ومن المقطوع به ان الصريح يقدم على الحسن طيب الذين يكونون للاختلاف معنى وعند الذين يكون لكل منهم يعني اختلاف له معناه وله ما يدل عليه قال قال وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرفاته قال ثم ان من سمى الحشر صائحا لا انفر انه دون الصياح المقدم المبين اولا قال فهذا اذا اختلافهم في عباره دون المعنى ثم قال رحمه الله فان يقل يحتج بالضعيف فقل اذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر لكونه من غير وجه يذكر وان يكن لكذب او شذذا او قوي الضعف فلم يجبر ذا الا ترى المرسله حيث اسند او ارسل كما يجيء اعتبرا يقول الحافظ العراقي في بيانه ان الحديث الحسن يفتج به يقول هنا ان قسم الحديث الحسن الى قسمين عشر لذاته وحسن لغيره والحسن لذاته هو روايه من خفض بطه اما الحسن لغيره فاصله بعيد لكن لما توبع ارتفع قدر روايته وارتقت من درجه الضعف الى درجه الحسن فكيف تقولون تحتج به وهو ضعيف في اصله الحديث الضعيف لا يحتج به يقول الحافظ العراقي ان هذا الاعتراض غير وارد لان عندنا احتجاجنا بالحديث الحسن اما الحسن لذاته فقد راينا من اهل العلم من الحقه ل صحيح لان التوهم سيعدني باب الراوي الجزال خصوصا اذا كان هذا الحديث قد توبع من قبلي الشقاق او توبع بوجه اخر واما الحديث لذاء الحشر لغيره فالاصل ان نرويه فيه ضعف لكن هذا الضعف محصور بشوء الضبط ولذلك اذا روى من وجه اخر توبع من وجه اخر ووجد له من الشواهد ما يدل على ان راويه قد حفظه ولم يخطئ فيه عين داين يرتفع ويزول الشك الذي تخوفنا بسببه فحكمنا على الحديث بالضعف لما جال الشك من خطا الراوي ومن عدم روايته الحديث على الوجه الصحيح اذا ما بقي عندنا ما يمنعنا من الاحتجاج به فالحقناه بما يحتج به من الروايات وزال الشك الذي كان في نفوسنا من الراوي الموثوق من بعض اما اذا كان هذا الراوي متهمًا بالكذب او مطعونا في عدالته او كان الضعف فيه قويا فان تعدد الروايات لا ينجد وان روايته من طريق اخر لا ترتقي بالحديث الى دائره الحسن او الى دائره المقبول فيبقى او فتبقى العله قائمه ويرد الحديث وينبغي أن يفرق صبغ فيه بين ما كان موجبه شوء الضبط وبين ما كان موجبه شوء أو الطعن في العدالة فإن من طعن في عدالته لا تنجبر روايته أما من طعن في ضبطه فإنه ينجبر بتعدد الرواية وضب روايتها من فرخ أخرى. ثم قال الحافظ العراقي مشدلاً يقول ونحن عندما نرى هذا الرأي وهو إن في الحديث الضعيف إذا كان سبب الضعف فيه الطعن في ضبط الراوي يمكن أن ينجبر لنا في ذلك أسوة وأسوتنا في ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله فإن الشافعي حكم على الحديث المرسل بأنه ضعيف الحديث المرسل حكم عليه بأنه ضعيف. لكن هذا الحديث اذا روى من وجه اخر مشند صحيح داينين نحتج به اي بالمرسل ولان روايته من طريق اخرى مشنده جبرت ان نثقل الوارده في الارسال وكذلك اذا روى المرسل من وجه اخر مرسل ايضا لكن من غير طريق المرسل الاول في استماع الطريقين بالرغم من وجود العله في كل واحد منهما فإلا أن كل واحد منهما يجبر الآخر ولذلك يحتج بهما وإن كانا مرسلين لتعدد مخارج الحديث فاذا كان هذا الامر سار قال به الإمام الشافعي فيما ضعفه أشد لسوء الضبط فيقال ذلك فيما كان فيه شوء باب، لأن شوء بابه إنجابره بروايته من وجه آخر أقوى من إنجابي المرشلي بروايته من وجه آخر مشرق. واضف هذا ما شار إليه بقوله، فإن يقل يعني فإن يعترض علينا. فاين يقال يحتج بالضعيف يعني كيف تحتجون بالضعيف فقل اذا كان من الموثوق اذا كان وصف الضعيف رواته بسوء الضبط رواته بسوء حفظ يعني اذا كان الراوي الذي حكم عليه لانه ضعيف لسبب سوء حفظه رواته بشو يفظ يجبر فهذا يجبر بتعدد روايته بكونه من غير وجه يذكر اي بكون حديثه يروى من غير وجه وان يكن لكذب اما اذا كان الضبط اذا كان الطعن في الراوي بسبب الكذب وهو طعن في العداله او شدها او كان سبب الضافي الشذوذ او قوي الضعف او كان سبب الرد قوه الضعفي بان يكون الراوي منكر الحديث فاحش الغلط فلم يجبر ذاء اي فهذا النوع من الروايات لا ينجبر اذا كان سببه الطاني قادم العداله او كان سبب الطاني الضعف الشديد فهذا لا يقبل الجدال مجرد اشتهاره لا يؤدي الى ترجيحه لانه عندما اذا تعارض الصحيح والحسن يقدم الصحيح لان الصحيح اكمل وهو الشروط فيه اكمل وما كان في الشروط فيه اكمل يقدم على ما كان فيه خلل في بعض الشروط بل ان معارضه الحسني للصحيح تدلنا على شدوده، فينضم إلى خفة ضبط الراوي أيضا الشدود. قال وإن يكن لكلب أو شذا أو قوي الضيفه فلم يجبر ذا ألا ترى؟ وهذا كأنه يسوقه كدليل. يعني انظر إلى ما فعله الإمام الشافعي وطبقه ألا ترى المرسلة؟ قيد اسنيدا يعني من وجه اخر او ارسلو يعني روايه اخرى غير الروايه الاولى كما يجيء اعتبر ده يعني او ارسلوه من وجه اخر فانه يعضده وكذلك نحن نقول اذا روى الحديث من وجه اخر وكان في الطريقين الراوي خفب ببطه او شاء ببطه فانها هذه الروايات الجبر اذا وردت روايتين كل روايه مرسله ياتي من غير الطريق الاولى يعني مثلا ياتينا تابع ويرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وياتي تابع اخر من طريق اخر ويرسل هذا الحديث فروايه الحديث من طريقين مختلفين مرسلان يدل على ان له اصلا ويجبر وحدهما الاخر الى درجه الحسن لانهما ضعيفان لا يرتقيان الا الى درجه الحسن الا اذا جاء حديث اخر مشند وهو صحيح فانه عندئذ يعني يرتقيان الى درجته قال لما تقدم ان الحسن قاصر عن الصحيح وانما اللق به بالاحتجاج اي اللق الحديث الحسن بالحديث الصحيح بالاحتجاج لا بالمرتبه وتقدم ان الحسن لا يشترط فيه دقه رجاله بل اذا كان فيه من لا يتهم بالكذب ورؤيا من وجه اخر كان حسنا على الشروط المتقدمه التي ذكرت وهي من ايضا اتصال السنن ومن حيث عدم الشذوذ وعدم العله وغير المتهم اعم من ان يكون دقه او مستورا غير مقبول عند الجمهور وربما كان من تابعه يعني من وافقه في الروايه مشكورا ايضا وكلاهما لو انفرد لم تقم به حجه فكيف يحتج به اذا ضم اليه من لا يحتج به منفردا يعني هذا كانه اقراب يشقه الحافظ العراقي يقول كيف تحتجون بالحديد الحشى لغيره مع انه اذا انفرد كان ضعيفا وكانه يرى ان اجتماعهما ومتابعه بعضهما بعضا لا تفيد ولا تنفع بل ربما زادته مكره فكيف يقول كيف تحتجون به وهو على هذه الحال اجاب يقول واجاب عنه ابن الصلاح بما ذكر في البيت الاخير من هذه الابيات الاربعه فقال بعد قوله ان الحجم متقاصر عن الصريح وان استبعد ذلك من الفقهاء الشافعيه مستبعد يعني اذا استبعد احد علماء الشافعيه وانما حصر الحكم في علماء الشافعيه لماذا لان امامهم قال به وما دام الامام قد قال به فيلزمهم ان يقولوا بقوله لا ننسى ان الامام ابن الصلاح رحمه الله ممن كان يرى هجوم الاتباع ولا يرى الاجتهاد واما بالنسبه للحنفيه فلان الحنفيه يقولون بالاحتجاج بالمرسل ابتداء وهكذا روايه عن الامام احمد وان من لم يقل بالاحتجاج بالمرسل انما هو الشافعي واما المالكيه فيرى ابن ابي مالك رحمه الله الاستدجاج بالمرسل ايضا لما في كتابه من صنيه ايضا انه رحمه الله استشج بالبعض المراسل و ببعض البلاغات و ببعض المنقطعات في موطئه ولذلك قال انه يرى الاحتجاج بالمرسل لكن الامام الشافعي هو الذي فرق ولم يحتج بالمرسل بل فرح بان المرسل ليس حجه وانه لا يحتج به وشهدنا لذلك مراسيل سعيد بن المشيع وانما راى الامام الشاذعي احتياج بالمراسل اذا توافرت فيها هذه الثلاث الشروط ان يكون المرسل من كبار التابعين وان يكون المرسل لا يروي الا عن الثقات وان يعبد المرسل آية من كتاب الله أو حديث مشناد أو مرسل آخر رؤيا من وجه آخر أو قول فحادي فإذا توافرت هذه الشروط عند هذين يقبل المرسل فمن الصلاح يقول نحن نحتج بالحديث إذا كان أصله باعثا ثم توبة وحجتنا في ذلك هو متابعه الامام الشافعي رحمه الله حيث احتج بالمرسل اذا توبع بارويه من وجه اخر مشندا او مرسلا او اعتبر بقول الصحابه هذا ما اشار اليه قال وا الى سبعه ذلك من الفقهاء الشافعيه مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين انه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل اخر ارسله من اخذ العلم عن غير رجال التابعين عن غير رجال التابع الاول يعني عن غير طريق المرسل الاول عن غير رجال التابع الاول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحته مخرج المرشح بمجيئه من وجه اخر ثم قال في جواب سؤال اخر ليس كل ضعف في الحديث يجول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه بعض يزيله ذلك وغنى ان هذا الضعف اذا كان متعلقا بالضبط يزيله ذلك بان يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه نأتونه من اهل الثبت والبيانه فاذا راينا ما رواه قد جاء من وجه اخر اردنا انه مما قد حفظ مما قد حفظ ولم يختلف فيه ضبطه وكذلك اذا كان بعضه من حيث الارشال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله امام حافظ اذ فيه بعض قليل يزول بروايته من وجه اخر قال ومن ذلك ضعف لا يزول وهو ما كان الضعف فيه قويا او ما كان الطان فيه من قبلي العداله قال ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوتي الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك القباض الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب او كون الحديث شاذا قال وهذه جمله تفاصيلها تدرك بالمباشره وايش المراد بالمباشره يعني تدرك بذهن الخبره والمتابعه وتطبيق هذا الحكم على الاحاديث والبحث فعلا ذلك فانه من النفائس العذيبه والله اعلم قال وقوله رواته هو مرفوع لشده مسد الفاعل فين شد مسد الفاعل لانه قال فقل اذا كان من موصوف رواته لان كلمه موصوف اسم مفعول واسم المفعول يعمل عمل فعله لكن اسم المفعول هل هو يرفع فاعل ولا يرفع نائب فاعل يرفع نائب الفاعل لان اسم المفعول ينزل منزله الفعل المبني للمجهول قال وهو مفعول قوله الموصوف وقوله او ارسلوا قال الوجه الذي يجيء لا مطلقا لا مجرد الارسال لان الحديد اذا ارسل ثم جاء مرسلا من نفس الوجه فان تطابق الوجهين لا يزيد الحديث ولا يعذب الحديث لاتحاد المخرج اما اذا اختلف المخرج فعند ايين يعذب واشير بقوله يجيء الى موضع الكلام على المرسل يعني هذا سياتي الكلام عليه عندما يتكلم عليه الحديث المرسل وقد عرفنا مجمل ما جاء في الحديث المرسل إتحاد المخرج لا ما يزيده ضعفا لكنه لا يؤثر لأننا نحن محتاجون إلى مخرج آخر كأننا نعتبر الحديث لا يزال بفريق واحد أما أنه يزيده نكارة لا نجبر أنقذنا إذا اختلف علماء الجرح ذي وصف الراوي إن كان الاختلاف في التوسيع فهذا لا يضر لأنه يعتبر ديكره سبب التاكيد اما اذا كان اختلافه في الجر في هناك قاعده وضعها علماء الجمع والتعديل وهو ينظر هل الجرح الذي ذكروه جرح مفصرا او لا يعني اذا كان الاختلاف بالتفهيق والتدريج سننظر اذا كان الجرح مفشر يقدم على التعديل اما اذا كان الجنب غير مبشر فلا يعمل به ويقدم التعديل عليه هذا ارجح ما قيل في هذه المساله وهناك يعني اراء اخرى سياتي الكلام عليها ان شاء الله قال والحجر المشهور بالعداله وصفتي راعيه اذا اتى له طرق اخرى نفها من الطرق صححته كماثل لولا ان اشق اتابع محمد بن عمرو عليه فرتق الصريح يجري الكلام الاول الذي تكلمه او الذي نظمه ذكره الناظم رحمه الله كان يتعلق في الحديث الحسن لغيره وانه اذا توبع فانه يرتقي من درجه الضعف الى درجه الحسن لغيره لكن اذا كان الحديث حسنا لذاته بان كان راويه موصوفا بالعداله موصوفا بالبطء الا ان بطئه خفيف لم يكن تام البطء وانما كان خفيف البطء وبعدا نصنا يقول اذا روى صدوق لان اهل العلم يصفون الراوي العدل خفيف الضبط يصفونه بانه صدوق يقولون اذا روى الصدوق حديثا وتوبع بمثله فانه يرتقي الى درجه الصريح لغيره لماذا لانه اجتماع صدوقين على روايتين تدل على انهما بضبط ما رويا وتم ضبطهما بما رويا ولا يتفرق الشك بالخطا الى روايتينا لذلك ارتقى الحكم من درجه الحسن لذاته الى درجه الصحه لغيره اذا كان المعنى واحد لا يضر لان العبره بالمعنى لا باللفظ قال ابو الحسن المشهور بالعداله وصف راويه اذا اتى لا طرق اخرى نحو هانن الطرق يعني مثلها من حيث ايه كونوا حسنا صححته كمتلي لولا ان اشق اي كما جاء في حديث لولا انا شق على امتي لا امرتهم بالشواك عند كل صلاه هذا الحديث رواه محمد بن عمرو وكتبه عايز رواه عن ابي سلامه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه فريايه محمد بن عمرو هذا الذي وصف بانه صدوق وافهم بانه يعني عدل وانه خفيف الضبط حديثه يعتبر حسنا لذاته فعندما توبع من طرق اخرى ارتقى الحديث من درجه الحسن الى درجه الصحه المكتسبه من الغير ولهذا قال قوله المشهور صبا للحسن والحسن المشهور لا خبر له لان الخبر ايش والحسن المشهور بالعداله والصدق روايه اذا اتا يقول صححته قوله لا خبر له والشرط وجوابه وهو قوله اذا اتا له من طرق اخرى ونحوها صححته في موضع الخبر اذا الخبر جمله الحسن الى جاء من طريق اخر مماثله للطريق الحسن المشهور حكم له بالصحه قال امام القول وجوابه في موضع الخبر اي والحسن الذي راويه مشهور بالصدق والعداله اذا اتت له طرق اخرى حكمت بصحته ثمបានا بالمدهل قال صحابي محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لولا انا شقاله لأ امتي لا امرتهم بالشواكه عند كل صلاه قال ابن الصلاح محمد بن عمرو بن علقما من المشهورين بالصدق والصيانه لكنه لم يكن من اهل الاتقان يعني في الضبط والا فان العداله عدالته جامده لكنه لم يكن من اهل الالقاء الاتقاني حتى بعضه بعضهم من جهه سوء حفظه ووشكه بعضهم لفظه وجلالته ولذلك قاد حديثه من هذه الجهه حسن لانه بين الضعيف وبين التوثيق فهو لم يبلغ درجه التوثيق لكنه تعدى درجته يعني المضاعف فكان صادوقا قال في العديد من هذه الجهات حسن فلما ضم الى ذلك كونه رويا من اوجه اخرى يعني حديثه روى من طرق اخرى زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهه سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليشير وصفح هذا الاسناد والتحق بدرجه الصحيح قال وقد اخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال بعد أن أخرجه من هذا الوجه يعني الترمذي قال ذلك في جامعيه حديث أبي سلمة عن أبي هريره عندي صحيح ثم قال وحديث أبيه ريبة إنما صح لأنه جدري من غير وجه يعني إنما صححه للمتابعة وإلا بوا في أصله لا دون الصغير وقوله استبع مُحَمَّدَ ابْنَ عَمْرِي وذكره بعد قوله كمثلي لولا أن أشقة ليعلم أن التمثيل ليس لمطلق هذا الحديث ولكن بقيد ثونه من روايه محمد بن عمرو ولشت اريد بالمتابعه ثونه رواه عن ابي سلامه عن ابي هريره هنا يعني ايش يريد بقوله وذكره بعد قوله كمثل لولا انا شق حديث لولا انا شق قال امتي لا امرتهم للسادات عند كل صلاة يقول هذا الحديث أصله حديث حسن لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لكن يقول هنا لولا أنا شق إن التمثيل ليس لمطلق هذا الحديث ولكن بقيل كونه من رواية محمد بن عمرو ليه لأن هذا الحديث جاء من طرق من أخرى صحيحة وإنما وصف بأنه حسن تصير روايتي محمد بن عمرو بن علقمه خاص قال ولكن بقيد كونه من روايه محمد بن عمرو ولست اريد بالمتابعه كونه رواه عن ابي شلمه عن ابي هريره يعني ما معنى قوله لا اريد بالمتابعه كونه من روايه محمد بن عمرو عن ابي شلمه غير هذا الكلام نحن عندنا ان الحديث الحسن يتابع لا بد ان تكون المتابعه في الراوي هل الطرق الاخرى التي ساقها المصنف او هل الطرق الاخرى التي من اجلها حكم لحديث محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي شلمه عن ابي هريره بالصحه لان من تابع تابع محمد بن عمرو بن علقمه لان الاصل إذا أردنا أن نتابع رواية لا بد أن يكون المتابع قرينا لهذا الراوي الذي عليه مدار الرواية لا بد أن يكون قرينه أو يكون دونه فتكون المتابعة قاصرة إذا كان قرينه تكون المتابعة إيه كاملة فلا بد ان يكون حتى نقول ان هذا الحديث صحيح ان يكون الراوي الذي روى عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قرينا لمحمد بن عمرو بن, بن, عمر بن علقمة فإن داين يكون هذا الراوي متبعا لمحمد بن عمرو بن علقمة فالا لن يكون اذا لا بد ان نبحث عن روايه اخرى يتابع فيها ابو سلمى من قبل راو اخر حتى تكون المتابعه قاصره فنقول ان محمد بن عمرو بن القما روى الحديث ولم يخطئ فيه لان هذا الراوي الذي روى عن ابي هريره تابع ابو سلمى و صحت عندما رواية أبي سلمة وإن كانت من طريق محمد بن عمرو إلا أن المتابعة فيه قاصرة. يعني لا بد أن تكون المتابعة لمحمد بن عمرو وهو هنا يعتبر ويقول أنا ما قصدت ذلك وإنما قصدي أن هذا الحديث صح فإن كان هذا الحديث مرويا من طريق صحابي غير أبي هريرة. لاذا نقول فيه نقول انه شاهد فيفصح الحديث بشاهده لا به لا بمتابعه اما اذا كان الحديث من روايه ابي هريره يعني الطريق الاخرى فاما ان تكون المتابعه تامه واما ان تكون المتابعه قاصره قال ولكن يقيد كونه من روايه محمد بن عمر ولا يريد بالمتابعه كونه رواه عن ابي سلمكه عن ابي هريره غير محمد بن عمرو ولكن متابعه شيخه ابي سلمت عليه عن ابي هريره اذا هنا اراد المتابعه الايه القاصره فقد تابع ابي سلمت عليه عن ابي هريره عبد الرحمن بن هرمس الاعرج رواه عن ابي هريره و سعيد المقبري عن ابي هريره وابوه ابو سعيد اي عن ابي هريره وعطاء مولى ام حبيبه عن ابي هريره وحميد بن عبد الرحمن رواه عن ابي هريره وابو زرعه بن عمرو بن جرير وقد رواه عن ابي هريره فهؤلاء كلهم تابعوا ابو سلمة بن عبد الرحمن طيب قد يقول قائل اذا كان المتابعون لابي سلمة بن عبد الرحمن فلي ماذا نحن صححنا حديث محمد بن عمرو مع ان محمد بن عمرو لم يرويه عن ابي هريره وانما رواه عن ابي سلم يعني ما وجه تصحيحنا المتابعون انما تابعوا الشيخ ما تابعوا هذا الذي تفرغ فما وجه التصحيح يعني على اي اساس صحح ابن الصلاحي حديثا من محمد بن عمرو بن علقمه على اي اساس نعلم ان المتابعين ان ما هم لابي شله الشيخ فهنا نستطيع ان نقول ان الروااه عن هؤلاء وهم يمثلون اقران محمد بن عمرو وحيث انه وافقه في الروايه عن اقران شيخه دل ذلك على انه لم يخطئ ولماذا لو كانت الروايه فيها اختلاف هل ننسب هذا الاختلاف لابي سلمى ولا ننسبه لمحمد بن عمرو المحترض ان نسبه لابي سلمى لكن لما كان ابو سلمى ثقيقا نسبناه الى ابي الى محمد